Bismillahi rrahmaanir 124-وما يدريك لعله يزكى 125-أو يذكر فتنفعه الذكرا 126-أما من استغنى فأنت له تصدى 127-وما عليك ألا يزكى 128-وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا 129-فَإِنَّهَا تَذْكِرَهَا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهَا فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَهَا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَهَا قُتِلَ الْإِنسَانُ ما من أي شيء خلقها من نطفة خلقه فقدرها ثم السبيل يسرها ثم أماته فأقبرها ثم إذا شاء أنشرها كلا لما يقض ما أمرها فلينظر الإنسان إلى طعامه أَ صبَابِنَ الْمَا أَصَبثَُّ شَقَقُ الأرْرضَ شَقَّّ فَأَنبَتناَ فيِيهَا حَبّ وَعِنَ بَوْ وَقَباًا وَزَيْتُ نَو وَنَخْلَ وَحَدَائِقَغُ البَ وَفَكِهَ تَْ وَأَبَّ مَتَعََّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذا جاء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 117. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 118. ووجوه يومئذ عليها غبرة 119. ترهقها قترة 110.